عسكر طغوت حن في سعادة في سعادة وانبساط طيبيني حن جند الله ما طلبنا الشهادة في سبيل الله وزدى اليقيني في سبيل الله عبر احنا برويت بازياده يطواغت العرب كب القياده مبكم من عز من طول السنيني مبكم من عز من طول السنيني سلموا هلا للبطل راع القياده واصفقوا كف اليسار باليميني اصفقوا كفا لي ساربع ليميني سلامتكم